أو قال بعتنيه بألف فقال بل رهن بها حلف كل واحد منهما علان فيما مدعي عليه فسقط ويأخذ السيد عبده وتبقى الألف بغير رهن قول المعلف رحمه الله تعالى فصل اي في اختلاف المتراهنين والمتراهنان هما الراهن وهو مالك الرهن والمرتهن وهو صاحب الدين الذي اعطي الرهن من اجل إذا تأخر المدين في التسديد فيباع الرهن ويسدد منه الدين فإن قال رهنتني عبدك بألف يعني جعلت رقيقك هذا رهنا عندي بألف لي في ذمتك فقال أي الراهن بل بعتكه بألف يقول الراهن بعتك هذا الرقيق بألف اختلف احدهما المرتهن يقول اعطيتني اياه رهن والراهن يقول لا بل بعتك بعته عليك بعته عليك بألف اختلف في هذا فما الحكم قال حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه لأن أحدهما مطالب والآخر منكر واليمين كما جرت عليه السنة على المنكر اليمين على المنكر فيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه وحينئذ يأخذ السيد رقيقة ما كان عليه بيع ولا كان عليه رهن ويبقى الالف في ذمه الراهن بدون رهن لانه معترف بالالف فيبقى في ذمته ولا رهن عليه يعني يكون ان كان عليه غرما كثير فهو أسوة الغرماء وفائدة الراهن أن المرتهن يبدأ بسداد حقه قبل الغرماء الآخرين والدين الذي ليس به رهن يكون أسوة الغرماء إذا كثرت الحقوق التي عليه وقل المال الذي بين يديه فإن التسديد يكون بالنسبة يعطون ثمانين بالمئة سبعين بالمئة ستين بالمئة أما ما كان فيه رهن فإن المرتهن أحق بقيمة الرهن ياخذ منه بمقدار دينه اذا زاد الرهن عن الدين او ياخذ قيمه الرهن اذا كانت قيمه الرهن اقل من الدين فياخذ قيمه الرهن ويكون في الباقي اسوه الغرماء نعم فصل وان قال الراهن قبضت الرهن بغير اذن فقال بل باذنك فالقول قول الراهن لانه منكر وان قال الراهن قبضت الرهن لانه كما تقدم لنا انه لا يلزم الرهن الا بالقبض لان الله جل وعلا قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فيلزم الرهن بالقبض واما بدون قبض فلا هذا على قول الجمهور وقيل يلزم بدون قبض فإن قال الراهن الذي هو مالك الراهن يريد ان يبطل الرهن قال قبضت الرهن بغير اذن ما اذنت لك بقبضه فقال بل باذنك فالقول قول من احدهما مدعي والاخر منكر منكر للرهن والاخر مدعي لصحة الرهن فالقول قول منكر الرهن مع يمينه نعم وان قال اذنت لك ثم رجعت ثم رجعت قبل القبض فانكر المرتهن فالقول قوله لان الاصل عدم الرجوع كذلك وان قال اذنت لك ثم رجعت قبل القبض فانكر المرتهن فالقول قوله قول من قول المرتهن فالقول قوله لان الاصل عدم الرجوع هو يعترف بانه رهن ويعترف بان المرتهن قبض الرهن وكلاهما متفقان على هذا لكن الراهن يقول انا رجعت والمرتهن يقول لا ما رجعت أنا قبضت الرهن واستقر عندي ولم ترجع وإن كان رجوعك بعد قبضي الرهن فلا فائدة من رجوعك لأن الرهن لزم بالقبض ويقول أنا رجعت فالمرتهن يقول وإن رجعت فإن رجوعك بعد القبض يقول الراهن لا رجوعي قبل القبض فالقول قول المرتهن لان الاصل انه ما دام اعترف انه قبضه باذنه فالاصل عدم الرجوع نعم وان كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتني فانكر الراهن فالقول قوله لان الاصل معه وان كان الرهن بيد الراهن اذا كان الرهن بيد الراهن فلا يلزم والرهن الان بيد الراهن فقال المرتهن الذي يريد لزوم الرهن قال انا قبضت الرهن فلازم لكن انت غصبتني اياه قال لا يا اخي انا ما غصبتك اصله كان بيدي وهو لا يزال الان بيدي فهذا هو الاصل الاصل عدم الغصب لان هذا يدعي شيء والاصل عدمه فمعناه انه لم يلزم فمعناه ان القول قول الراهن نعم وإن أقر بتقبيضه ثم قال احلفوا لي أنه قبض بحق ففيه وجهان أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه وإن أقر بتقبيضه من هو الراهن اقر بانه قبض الرهن للمرتهن ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق يقول صحيح انا قبضته اياه لكن اريد ان يحلف انه قبضه بحق بحق له علي نقول لا الاصل أن ما دام انك تعترف لانه قبضه فالاصل انه قبضه بحق فمعناه انك كانك تكذب نفسك تقول صحيح قبضه بحق لكن حلفوه صحيح انه قبضه لكن قبضه اياه بغير حق نقول لا اذا حلفنا فكانك انت تكذب نفسك والاصل انه ما قبض الرهن الا بحق وهذا هو القول الآخر الذي ذكره والقول الأول يحلف واليمين إذا كان الثاني صادق هو ما يترتب عليه شيء يحلف وإذا نكل فعلى ما تقدم أن من نكل عن اليمين فهو كالمقر وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فقال أحمد فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح فكان القول قول من يدعيه كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع وإن رهنه الراهن دفع للمرتهن عصير في قوارير أو في إنى من جلد أو نحوه فقبضها المرتهن وحفظت عنده فبعد فترة اطلع عليه فوجد ان ما في هذا ال او القربة او القوارير انه خمر يعني تخمر اختلفا حينئذ قال المرتهن انت اعطيتني اياه وهو خمر وقال الراهن انا اعطيتك اياه عصير صالح للاستعمال لكن تخمر عندك ما فائده الخلاف قبل ان ندخل في حلها المرتهن يقول حينما أعطيتني إياه كان خمر والراهن يقول أعطيتك إياه صحيح سليم لكن تخمر عندك ما هي فائدة الخلاف هذا هو خمر تبين أنه خمر راحه فيراق لا قيمة له خمر يراق لا قيمة له ولا يباع لكن ما هي فائدة الخلاف هذا يقول حينما اياه كان خمر والآخر يقول أنا أعطيتك إياه سليم ثم تخمر عندك ما هي فائدة الخلاف فائدة الخلاف أنه إذا كان سلم وهو خمر فالبيع غير صحيح يرجع المبيع لصاحبه وإن كان استلمه وهو سليم ثم تخمر يكون البيع صحيح والرهن فاسد فيكون بيعا صحيحا بلا رهن لأن الرجل دفع رهن لكن الرهن فسد مثل لو أعطى رهن دابة فماتت يفسد البيع لا البيع بحاله وإنما الرهن ذهب فكذلك إذا أعطاه اياه عصير ثم تخمر فإن الرهن نفسه يبطل ويصير الدين بدون رهن لكن إذا كان من الأصل أعطاه خمرا اشترى منه بدين وعطاه خمرا فالبيع يكون حينئذ غير صحيح فيرجع المبيع إلى صاحبه ويسلم أن يكون أسوة الغرماء وقال الراهن بل كان عصيرا فقال أحمد رحمه الله فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد الراهن يقول انا سلمتك شيء صالح للبيع والشراء والاستعمال ولكنه فسد عندك مثل ما لو سلمتك دابه فماتت المرتعن يقول لا أنت سلمتني إياه من أصل فاسد أنت قششني فالأصل السلامة والاصل ان المسلم اذا تصرف فان تصرفه يكون موافقا للشرع هذا هو الاصل الا اذا ثبت بالبينة خلاف ذلك فيؤخذ بما شهدت به البينه فكان القول قول من يدعي السلامة في البيع كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع اختلفا في شرط يفسد البيع احدهما يقول الشرط فاسد يفسد البيع والثاني يقول لا يا اخي البيع صحيح والشرط هذا نفسه فاسد هو ما يفسد البيع ليس من الشروط التي تفسد البيع لأن فيه شروط تفسد البيع وشروط تفسد هي والبيع بحالها البيع صحيح فإذا اختلف في شرط يفسد البيع فالأصل مع من يقول بعدم فساد البيع لأن هذا هو الأصل في المسلم نعم. ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب كما تقدم لنا في حدوث العيب غيل القول قول المرتهن وقيل القول قول الراهن فيقول هنا كذلك يحتمل أن ال القول قول المرتهن على ال ما تقدم في انهم اذا اختلفوا في شرط يفسد البيع ان القول قول المرتهن ليفسد البيع لانه ينكر الصحة ينكر الصحة ويدعي الفساد فالقول قوله ومثل هذه المسائل الخلافيه قول يحتمل ويحتمل كلا اجتهاد الحاكم وحكم الحاكم عند الخلاف يرفع الخلاف حينئذ ويلزم الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم العصير مثل ما لو رهنه حيوان ثم بعد فترة تبين أن الحيوان هذا الرهن ميت فالراهن يقول مات الرهن بعدما قبضته أنت أيها المرتهن وهو يذهب على الراهن لكن يقول أنت قبضته حيث حي ثم مات يريد صحة البيع المرتهن يقول اصلا حينما أعطيتني إياه هو كان ميت أنت أعطيتني إياه ميت وليس بحي ماذا يريد من وراء هذا إفساد البيع نعم وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ قَبْضَهُ فَالْقَوْلُ قوله لِأَنَّ الْأَصْلَ معه وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ قَبْضَهُ قال أصلا ما قبضته أنا ولك يقول أنت قبضته حيا قال ما قبضته في الصورة الأولى يقول نعم قبضته لكن قبضته أنا ميت فالقول قول الراهم لكن هنا يقول اصلا ما قبضته ولا رايته فالقول قول المنكر الذي هو منكر للقبض نعم و وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع كذلك اختلفا في حدوث العيب وجد الرهن معيب فقال الراهن حدث العيب بعدما كان رهنا عندك وقال المرتهن بل العيب فيه من قبل ان تسلمني اياه فاختلف قال هو مبني على الروايتين في البيع يحتمل القول قول الراهن لأن الأصل عدم البيع ويحتمل القول قول المرتهن لأن الأصل عدم القبض في الجزء الناقص في العيب نعم. فصل إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا وقال قضيتك دين الرهن فقال بل هي عن الالف الآخر فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه أو نيته لأنها تنتقل, لأنها تنتقل منه فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم ببينته وهو كان لرجل على اخر 1000 برهن و1000 بغير رهن صوره هذا المدين استدان من الرجل 1000 ريال فقال يا اخي انا ادينك ال1000 اعطيك لكن اريد رهن فاعطاه رهنا على هذا الدين ثم بعد يوم أو شهر أو فترة جاء إليه وقال يا أخي أريد دين بألف ريال قال تعطيني رهن قال لا يا أخي أنا أعطيتك على الرهن السابق وهذا ما يحتاج إن شاء الله سددك اياه فاعطاه الألف دين بغير رهن اصبح المدين عنده للرجل الف فيه رهن وعنده للرجل الف بلا رهن ثم بعد فترة جاء الراهن يعني المدين واعطى الرجل الف ريال قال خذ يا اخي انا عندي لك الفا عندي لك الفا ريال اثنان خذ هذا الف والالف الثاني ان شاء الله متى ما تيسر لي احضرته لك فاعطاه اياه اخذه وسكتا بعد يوم جاء المدين وقال يا اخي اعطني الرهنه اللي عندك لي قال لا يا اخي ما اعطيك اياه حتى تسدد الالف الثاني قال يا اخي انا اعطيتك الالف الذي فيه الرهن فالرهن على حين خلاص عطني اياه قال لا انت اعطيتني الرهن الذي ليس فيه رهن اعطيتني الالف الذي ليس فيه رهن والان اللي في ذمتك الالف الذي به رهن لان من مصلحه المرتهن ان يكون استلم الالف الذي ليس فيه رهن حتى يبقى الرهن عنده ومن مصلحه الراهن ان يكون سدد الالف الذي فيه الرهن حتى يقبض الرهن يعاد اليه الرهن اختلف من القول قوله القول قول الراهن لأنه بالنسبة للمرتهن يطالب بألفين وعنده رهن بأحدهما ووطي ألف وصله وهو لا يملك أن يقول هذا الألف هو الأول أو الثاني وإنما ذاك الذي يسدد يقول هذا الألف الذي فيه الرهن الذي أخذت منك يوم الجمعة والالف الذي اخذته منك يوم الاثنين هذا ما في رهن متى ما تيسر ان شاء الله اعطيك اياه فاختلف فالقول قول من قول الراهن لانه اعلم بنيته لان العطاء من قبله وهو اعلم بما في ضميره انه قصد تستيد الدين الذي به رهن لانه يهمه ان يسدد الدين الذي به رهن من اجل ان ياخذ الرهن والمرتهن يهمه ان يسدد له الدين الذي ليس به رهن لانه هو الذي يخاف عليه اما الدين الذي به رهن فلا خوف عليه ان امتنع من التسديد يباع الرهن ويسدد نعم ولو دفعها بغير لفظ ولا نيه فله صرفهما الى ايهما شاء لانه احيانا يدفع بقول يقول خذ هذا الالف الاول او خذ هذا الالف الثاني او هذا الالف قيمه كذا اللي فيه الرهن او هذا الالف قيمه كذا الذي ليس فيه رهن لكن ما قال لا هذا ولا هذا عطاه الالف وسكت يقول ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها صرف الألف هذا إلى أيهما شاء يجعله للأول أو يجعله للأخير. نعم. كما لو دفع زكاة أحد الألفين. كما لو كان الرجل مثلا عنده ألف ريال. ألف مثلا في حسابه بكذا وآلف في حسابه بكذا أخرج من جيبه خمسة وعشرين ريال زكاة الألف وأخرجها أعطها للفقراء خمسة وعشرين ريال زكاة الألف هي لأي الألفين من الذي يدري المخرج الزكاة مثل هذا المسدد اللي سدد الألف الأول أعلم بما يريده عنه هل هو قيمة التمر أو قيمة البر مثلا كما لو دفع زكاة أحد الألفين فإنه ينويه بالألف الذي في حساب كذا أو الألف الذي في الصندوق عنده نعم وإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك وإن أبرأه المرتهن من أحدهما قال مثلا أنت عندك لي 1000 ريال قيمة البر الذي بعت عليك وعندك لي 1000 ريال قيمة التمر الذي بعت عليك ومن المعلوم أن قيمة البر مخوذ فيها رهن وقيمة التمر ما أخذ فيها رهن فجاء المرتهن الذي هو صاحب الدين قال اعلم أخي أني أسقطت عنك ألف فسر المدين واعتقد أن الساقط هو الذي به الرهن جاء الى صاحب الحق وقال يا اخي اذا اعطني الرهن ما دام اسقطت الالف الاول جزاك الله خير اعطني الالف قال لا يا اخي انا ما اسقطت الالف الاول اسقطت الالف الثاني اللي ما فيه رهن لاني شبه سمنه اما الرهن الاول البيع الاول والالف الأول فيه رهن مستوثق منه ما اسقطته من يفسر الاسقاط المرتهن نعم وان اطلق فله صرفها الى ايهما شاء ذكره ابو بكر كذلك اذا لم يحدد قال ما قال